Alhamdulillah, Rabbi'l-âlemi, al-Rahman, rahim Malikiyümüddin. İya k ve İya k n-istâ'ir, hdi l-cirâ't al-mustaqim, فقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الله إنهم أراضٌ نابية الرأي وما نرى لكم علينا من فضد بل لظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيت أن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عيده فعُميت عليكم أن ألزمكمها لها كارهون ويا قوم ويا قوم لا أسألكم عليهما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم لا ربهم ولكني أرى قوما تجهلون ويا قوم من ينصر من الله إن طردهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن الله خيرا <تضح> إني إذا لمن الظالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا, فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله يا وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْيَكُنَّ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ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 آمن. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتعس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمر ان فِيها لِكُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ولا دانح ابنوه وكان في ماذله يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساو الى جبل يقسمني من الماء قال سآوي إلى جبلي يأسنني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج, وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بنعي ماءك ويا سماء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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن قيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجرح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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمِهُ وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْمُ جِرِم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 فَكِيدُونِ جَمِيعًا ذُمَّلَتُ ضِرُونٍ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إلَّا هُوَ أَخِلٌ مِنْ عَصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرنه شيئا إن ربي على كل شيء حفظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن عذاب وَلَمَّا ولما جاء امرنا نجيناه دو والذين امنوا معه برحمه برحمه منا ومن عذاب غريق وتلك عاد جحدوا رب وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَضْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَهْوًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرَتْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ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 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستأمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيبا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي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 لَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبًا فَعَقَرُوها فَقَالَتْ مَتَاعُ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ وَلَمَّا جَاءَ آمَنَ نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبدا جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوطا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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم المط إن إبراهيم لحليم أواه منيبا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مرد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 صيب وجاءهم قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم نطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس بكم رجل رشيد قالوا لقد علمت لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لو هم لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا نوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مَا ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجل منضود مسومة عند ربه وما هي من ببعيد